لا اله الله قران الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واضرب لهم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 لبيذ هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي ولا اردت الى ربي لا اجدن خيرا منها من قلب قال له صاحبه وهو يحاوره قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من طفة ثم سواك رجلا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 فعسى ربي أن يأتي لخيرا من جنتك ويرسل عليها حسبا ويرسل عليها حسبا من السماء فتصبح صعيدا زلاقا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 وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله فما كان من تصيرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابه وخير عقابه وطرب لهم مثل الحياة الدنيا وطرب لهم مثل ماء انزلناه من السماء واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما انزلنا كما انزلناه من السماء خلنه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا المال والبنون زينة الحياة الدنيا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 ويوما نسير الجبال ويوما نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشظناهم وحشظناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفّا وعرِضوا على ربِّك صفّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةَ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةَ بَلْ زَلَمْتُمْ أَلَّنَّنِّي لَكُمْ مَوْعِدًا ووضع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 ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا لَمْ يَرُبَّكَ أَحَدٌ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ سَكَانَ مِنَ الْجِنِّ إِذْ قَالَ رَبُّكَ هَٰذَا رَزَقَنِي فَتَكَبَّرْتَ عَلَيَّ افَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ أَمْ يَنصُرُونَ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ الَّذِي بَدَلًا ان بدلا